بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يرشاها والسماء وما دعاها والأرض وما طحاها ونفسي وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها كتبت ثمود بطواها إذ انبعت عشقاها فقال سُورُ اللَّهِ نَاقَةَ وَسَقَاهَا تَكَلَّبُوا فَأَقَوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَى الزَّرْعِ رَبِّهِ إِنَّهُمْ رَافِضُونَ بِهِ فَصَمَّهَا وَلَا يَخْرُفُ